إن الله مع الذين تقوى الذين أممهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الله, الله الماترة رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا من كتاب مدارج السالكين. بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وكنا بحمد الله وتوفيقه قد وقفنا عند منزلة التوبة واليوم الدرس الثاني من دروس منزلة التوبة وهذا الدرس يعتبر من الدروس اللطائف لأنه يتناول الأحكام المتعلقة بالتوبة فمثلا حكم التوبة أنها واجبة وأنها واجبة على الفور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فالتوبة واجبة على الفور فإذا ما عصى المسلم ربه ثم بدأ له بعد ذلك أن يتوب تجب عليه توبتان التوبة الأولى التوبة من الذنب والتوبة الثانية التوبة من تأخير التوبة لأن في ذلك نوع من أنواع الغفلة والجرأة وهذا يحتاج إلى, إلى توبة في حد ذاتها فمن أحكام التوبة شمول التوبة الذي يريد أن يتوب إلى الله ينبغي أن يتوب إلى الله من كل الذنوب وأن لا يدع ذنبا وهذا يرد في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله جله ودقه عمده وخطأه كثيره وقليله هذا اسمه شمول التوبة كثير من الناس قد يعصي الله ولا يتوب لأنه لا يرى أنه عصى الله ولذلك اللهم إني أستغفرك اللهم إني أستغفرك لما لا أعلمه أستغفرك لما لا أعلمه أنت أحيانا تستغفر من ذنب في أثناء حياتك اليومية العادية قد تقع في ذنوب وقد تجترح معاصي وقد تختلف اثام تحتاج الى ان تتوب من هذه التوبه توبه الشمول ومن ذلك ايضا قوله عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اعلمت وما اسررت وما انت اعلم به مني وكل ذلك عندي وما انت اعلم به اجنوبي مني فينبغي اذا تبت الى الله من ذنب ان تخصص التوبه من الذنب التوبه من الذنب ثم ان تعمم بعد ذلك عملت جرن معين تقول الله اغفر لي واستغفرك لما لا اعلمه واستغفرك لما لا شروق اعلمه أنا ما بعرفه ولذلك يعني اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه واستغفرك لما لا شروق اعلمه هذا اسمه آه شمول آه التوبة طيب الحكم الثاني من أحكام التوبة هل يشترط في التوبة من الذنب عدم معاورة الذنب ثانية يعني زور أجرم وتاب إلى الله بإخلاص وبكر وقال الله تبع عليه وقام بعد ذلك خلاص بعد فترة قام رجع للذنب هل وجوعه للذنب يؤثر على توبته الاولى او لا يؤثر هل تعتبر التوبه الاولى التي تابها لاغيه ام انها توبه ثابته مستقره طيب يقول بعض الفقهاء ان عدم المعاودة عدم معاوده الذنب شرط صحه لا تصح التوبه بدونه يعني ذن عمل ذنب بعدين قال الله اغفر لي وبعد فترة قال الموضوع ده تاني الشيد تاور الموضوع تاني شنو قام له فوقع فيه توبة دي هل يكتب له ذنب من جديد ولا يكتب له ذنب الماضي باعتبار أنه لم يتب عند كثير من الفقهاء يقولون يكتب له ذنب الأول والآخر يعني سرق كتبوا سرق الملائكة تاق ما هو رجع ثاني سرق السرقه الاولى مفروض تقولي تحت الشنو بالتوبه اكتبوله واحده جريده حتى الجريده قول اكتبوله الاثنين طيب ده قول الاول القول القول ده بيقول شنو ادله يقولون ان التوبه تصح ويطلق عليها توبه بالاستمرار على الطاعه ده واحد اثنين يقولون أنه واجب مضيق التوبة واجب شنو؟ مضيق يعني وقته شنو؟ ضيق عشان كده الزول يقلع يقلع ثاني ما يرجع طيب القول الثاني وهو القول الراجح أن من تاب من ذنب وصدق في التوبة ولكنه بعد ذلك غلم لشهوته وضعفه ورجع إلى ذنب الذنب الذي عمله أخيرا يكتب وحده ولا يكتب الذنب الذي تاب منه من ذات جنسه يعني سرق وتاب قال الله ما ورفع قيده وثانا ان إن شاء الله ما أسرك أخذ له شهرين بعد شهرين قام سرق يكتب له السرقة السرقة بعد شهرين دي القبل شهرين دي ما بيكتبه لأنه انتهت بالتوبة وردوا عليهم قالوا أولا ليس الإقلاع من الذنب والعصمة ليس شرط في التوبة هل يشترط في التوبة أن يكون الإنسان معصوم اذا ما في إنسان أن سوف تقبل له شنو؟ توبة ليه؟ أين المعصوم لا يشترط في المعارضة لا يشترط في التوبة العصمة إنما يشترط أن تكون عاقدا العسل أن لا تعد فإذا غلبت وعدت أنت إنسان ضعيف ولكن لا يمحو الذنب الاول ولا تحاسب عليه وقالوا لنا اخواننا ما تقولوا التوبه واجب مضيق هم ما ضرب مثال قالوا زو صلى الظهر اربع ركعات ثلاث ركعات صحيحه في الركعه الرابعه افسد صلاته هل تقول عنده ثلاثة ركعات صحيحه وركعه واحده باطله ولا صلاته كلها باطله صلاته كلها باطله قالوا لهم لا تضربوا بهذا مثل اضربوا المثل بمن يصلي ولا يصوم شخص يصلي ولكنه لا يصوم هل صلاته مقبوله ولا ما مقبوله مقبوله صلاته هل يلزم ويؤمر بالاعاده صلاته مقبوله ولكنه محاسب على شنو على تقصيره في, في الصوم وكذلك التوبه فالذي ارجحه ان الانسان اذا ما تاب اخواننا فرق بين انا كما قال المقيم هي حالتين دقيقات ركز معي الحاله الاولى سرق طب سرق وقال يا الله تغفر لي بينه ونفسه قال أصو الله غفور رحيم انا تاني بسرق وثاني بقول لي اغفر لي ده من محله ما عنده توبه نهائيه لا من الاول ولا من الاخر وفي زول عقد النيه انه ما يصير ثاني نهائيا وفي عنده قادرته لكن ضعف وسرق ثانيه الفعل الثاني لا يستغرق الفعل الاول الذي تاب منه فري ولا ما فري لانه في ناس يقول لك والله طيب مثلا احاديث في صحيح مسلم يقول اذنب العبد ذنبا وقال اللهم اغفر لي قال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له وبعد فتره عاد للذنب وقال اللهم اغفر لي قال لملائكته علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له فيعود ثالثة للذنب ويقول اللهم رب اغفر لي يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له الصحابه قالوا إلى متى يا رسول الله الزلدت بحد المتد. قال إن الله لا يمل حتى تمله إن الله لا يمل حتى شنو زوء سمع الكلام ده قالوا كده قالوا كده أنا أذنب وطوال أتوب أذنب وأتوب وقت ما مقرر إنه شنو بس دت توب واستهتار هذا ذنب أكبر من ذنب الجرم ليه؟ لأنه فيه الاستهتار والسخرية والازدراء والجرء على الله لكن زور عقد العذب ما عنده أصلا يدري وسأل الله برح وماذا لذنب؟ لكن جام تابش وقع وأذنب ثاني عن الله وفي دواخله ألا يعصي الله وفرق بين ذلك في دواخله شنو قالوا وكيد قالوا كدي كويس أنا أذنب وأتوب أذنب وأتوب ده من يومه ما عنده تومة نهائيا وفي رواية فليفعل عبدي ما شاء إني قد غفرت له فليفعل عبدي ما شاء ليس معناه حل المعاصي يعني أي ذلك يعمل زي ما دايب طالما هو بتوب لا ولكن من كان دعبه أن يخاف الله وأن يرجع إلى الله بين الحين والحين خائفا وجلا هذا لا يخشى عليه هذا من أحكام التوبة طيب في مسألة عجيبة وهي أن صدق التوبة يفيد في مسألة التوبة الصادقه اتى حكيم بن حزام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ارايت يا رسول الله عتاقه اعتقتها في الجاهليه زر كافر وانا كافر اعتقته وصدقه تصدقت بها وصله وصلتها ألي اجر قال اذا اسلمت لك الاجر على ما فعلت وانت في الجاهليه ابن القيم بيقول لي بيقول له أنه كان هنالك طاع حسنة وكفر وحسنات في الإسلام إذا ارتفع الكفر التقت الحسنات مع بعضها البعض وكانت موصولة ببعضها بتكون الحسنات دي ماله موصولة بشنو بعض وهذا يؤكد المعنى بتاع إنه الشخص إذا عاود الذنب بعد التوبة له مجال ان يتوب الله عز وجل ثانيه ما لم يكن وضع هذا في شنو في قلبه استهتارا يكون صادق فعلا في توبة ما يكون من المستهترين طيب الحكم الثالث في احكام التوبه هل تصح التوبه مع الاصرار على الذنب بمعنى هل تضعد التوبه هل تضعد التوبة بمعنى زول بيعصي وشنو يالطب عليك وطوالي بيعصي وشنو يالطب عليك مش المعاوده مع الاصرار قاعد نصير على الذنب وشنو وتايب منه هل تصح التوبه مع الاصرار على الذنب لا تصح ولكن الامر فيه تفصيل اذا فعل اسمع معصيه وتاب منها مع الاصرار على معصيه ليست من جنسها صحه التوبه بمعنى شخص يشرب الخمر ويزني تاب من شرب الخمر ومصر على الزنا توبته في شرب الخمر مقبوله توبته في شنو كلها معاصي ولكن المعاصي ما لا ليست من شنو من جنسها إذا كانت من جنسها كمن تاب من طعات البنجو ولم يتب من طعات الخمر كان بشر البنجو خمرة خل البنجو بشرة في الخمرة دا توبة البنجو ذات مقبول لي لأنها من جنسها كويس لكن الخمر وزينا معه مختلفات فلو تاب من الزنا كان بزني وبيشرب الخمر قال التاني ما بزني أنا تبت إلى الله من الزنا لكن بشرب الخمرة تقول له زور هو يمشي عند زينك ما بقولك هذا له كده ما تقوله كده يصبح شنو توبته من من من من معصية مع الإصرار على جنسها غير مقبولة أما التوبة من معصية مع ارتكاب معصية أخرى والإصال عليها وليست من جنسها فهذه التوبة ما لك توبة مقبولة وكذلك الربا الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة ربا النسيئة أن تعطي الإنسان مبلغ من المال ويعيده لك مضاعفا هذا ربا النسيئة لأنه معه أجنب وقد يكون ربا النسيئه في المفاضله في الفضل نفسه كيف؟ العملة مئة دولار يستوي كم؟ وستين طيب وستين ألف, طيب وستين الف دولار مفروض يذكر وستين ذي ده ربا لا بد من السعودية ألف ريال من هناك لا بعد يومين؟ دربا نسيء ما في شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو قال يدا بيد وهاء بها دون ما نظرة نظرة يعني اجل ما تحسبها بكرة ولا بعد كلا فدرب رباء نسيئة أما الفضل في الاجناس الربوية شوال جمح بيكتلين شوال جمح أجل منه في الرثبة ده اسمه رباء شنو رباء الفضل أو الذهب لو وديت ذهب عيار واحد وعشرين وشلت ذهب عيار كم؟ ربصر. إذا اذا أي اي نجسه في المقادير جرب فضل 100% عشان تعرف لكن أخوانا فعلا العيار في عيار احسن من شنو؟ لكن كان بيته 10 جرام 21 ادى 12 جرام 18 بيضه يديك 10 جرام شنو؟ 18 ما قال يدب بيد قال قال يدب يد بمثل درب الفضل إذا قال في زولتان من الفضل ولكنه لم يتم من رب النثيئة كأنه ما تاب من رب الفضلي الآن من جنس واحد ده في التوبة طيب الحكم الرابع من أحكام التوبة من قطعت أسباب عصيانه هل تصح له توبة زول كان بينضم في الناس كثير لسانه قطع بقى ما ينضم في الناس ده عنده توبة ولا ما عنده توبة. فقد الآلة التي كان يعصي بها. كويس. تصح له التوبة، فتوبة القلب اعمه لو بقلبه تاب. يعني بمعنى شنو؟ كنا كلش كل الكلام ذا كيف. شخص كان بسرق. دخل في حادث تحركه. كل عينه قطعته. وبيجي يمشي بالعصايا. ما خلى السرقة وكلفه كورع درع قام قال خلاص أخوانا أنا توبة إلى الله دع تابي الله عنده توبه اللي عنده توبة عنده توبة وإن عاجز عن اتيان شنو اتيان الذنب. عنده شنو عنده توبة ليه عنده توبة لأن الشرعة أنزل العاجز عن فعل الطاعات منزله من فعلها إن من خلفكم أقوام بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم فجا ولا نزلتم واديا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر بشنو؟ بالنية ده برضه بنية فتوبة القلب عامة مع أنه تارك لها شنو؟ عجزا تارك لها شنو؟ لو قال طيب ما توب ذكر لي ان ده مقطوع كده على ده مقطوعات وقال لهم توبوا واحد قال لهم توب ما تبسرق؟ من باك يدى سرق؟ و... وقالت تصفر بالحيط هذا يعني شنو؟ ما في طريقة لكن إذا بقلبه أراد التوبة يتوب وإن كانت أدواته غير قادر على فعل شنو؟ على فعل شنو؟ على فعل الذم طيب الحكم الخامس من أحكام التوبة وهذا مهم جدا فيما يتعلق بالحقوق الآدمية فيما يتعلق بشنو؟ بالحقوق شنو؟ الآدمية والحقوق الآدمية نفسها حقان حق في جنايات الأموال والأبدان الأبدان يعني شنو؟ الأموال يعني ياكل يأكل حقك يشير وطاطك يسرق حاجة منك الابدان شنو ضربك قطع صباعك ادى كف جرح كتلك دي شنو الابدان وفي حقوق متعلقه بالاعراض شتمك ونبزك وطلعت فيك اشاعات واغتابك طيب نشوف اقوال الفقه في المساله اللواء يسمون التحلل من شنو؟ من الحقوق الآدمية كيف يتحلل من الحقوق الآدمية قول جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله أن التحلل ينبغي أن يكون من جميع الحقوق البدنية والمالية والأعراض كيف؟ زول شلت حقه قبل كده ترجعلي وحقه شلت وثائق ترجعلي وثائق كويس ضربته لا بد يعفى منك وكذلك اغتبته لا بد يعفى منك انك اغتبته شتمته لا بد يعفى منك كويس حتى المساله المتعلقه بالأعراض حق الأعراض تعطي في عرضه تمشي تكلمه وهو يعفى شنو؟ يعف منك ده كلام منه؟ الجمهور كلام الحنابلة وعلى رأسهم شيخ ابن التيمية وانتصر لذلك ابن القيم الحقوق المالية يتحلل منها أما حقوق الأعراض لا يتحلل منها ليه؟ لأنها مفسدة محضة تؤدي إلى الغيظ والغضب والحنق يعني زول أنت بتختابه وما عرفت فش تقول له أنا كنت بختابك أعرفه مني يقوم يقول كيف جبان يقولك أتريد تبتختابني وأنا ما عرفتك ممكن تعبشنو. تعبش شنو تعب مشكلة تقول له والله يا أخي أنا كنت طعنت في عرضك والله يقول لك أيوا هم انا عافي منك يقول لك ما أعرف منك طيب التفريق ده, ده من وين تفريق شيخ ثمان تئمية والحنابلة من وين؟ قالوا إرجاع الحقوق المالية مفرح، ولكن إرجاع الحقوق الأرضية مغضب فلن يستفيد المتحلم ولا المتحلل منهم؟ ما في يستفيد؟ تجي لزول الله يسمع يا أخي. أنت كذا مني ميتة لي فاحميتي الفقدي. بسألك، بسألك، بشيله. والله يا أخي سمع. انا والله كنت في المحل فلان ونبستك شوف وقت تنبزني بتنبزونا احنا ما عارفين عارفين كما قبل بمشي وتاني الرجال مجفون حت مع كويسا بيقصد بين على الناس طيب الحاله شنو في هذا كيف يتحلل يتحلل من هذا ب أن تذكره في كل مجلس ذكرته فيه بسوء بخير دون أن يعلمه تكلم عنه بخير بس وأن تدعو الله وأن تستغفر له وهذا حديث المعرض قال عليه الصلاة والسلام من اغتاب أخاه كفارته ان يستغفر له ننطف في جلبة وراء قول اللهم اغفر له ورحمه يا رب العالمين خلاص. ليه الشباب تقول فيتنا من شنو بين الناس فإرجاع الحقوق المالية مفرح أما إرجاع الحقوق في الأعراض ماله محزن ويؤدي إلى الغضب وربما يؤدي إلى المفاسد ولذلك هذا هو الحديث عن التحلل في هذه المسائل مع انه في مسألة مهمة وهي مسألة الحقوق المالية التي لا يعلم صاحبها الحقوق المالية التي لا يعلم شنو صاحبها يعني زون أكل لحق زون لما انتبه قرر يجعلي ما لما في ذاته يعمل شنو كويس كويس دقيقة ده واحد اثنين زوج يعني شخص باع منك الشيء ومفروض يجي يراجع لك أنت ما لا تأكله لكنه هو ما يراجعك وهو زور من حله تانية كان وانت كنت تانية ما لم يتفي تعمل شنو في ده طيب يتصدق بها ما هو المستند الفقهي؟ فعل الناس قاعدين يقولوا شنو؟ طوال بفتي يقول شنو يصدق بها المستند الفقهي لئن تصدق بها شنو المستند الفقهي في أنه يتصدق بها اول الاحكام لقطه قال عليه السلام يعرفها حولا فهي له فهو فهي له فليستنفقها لنفسه وهي هي وهي, وهي حله له أو يتصدق بها عنه يتصدق بها شنو عنه. وفيها حديث عروة البارقي عروة ابن الجعد البارقي صحابي الرسول أمره يمشي يصرف تصرف معين لما مالك لقى قام يصدق بها فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وابن مسعود اشترى من الرجل الجارية ودخل سابق الجارية وماش يوزن له ويجيب له قال كم قال نبي كده ماشي يوزن الدراهم دخل جراج يدق الاعراب ما فيش الاعراب يزهقوا مشايل شايل القروش وقال يتصدق بيها على الفقراء قال اللهم هذا عن الاعراب فان اتى يوم القيامه ولن يريدها يا ربي حسنات ضعها في حسناتي وخذ له من حسناتي ما تريد قال له دي يا الله عن الاعراب العربي كان يوم القيامه قال ماذا ما بخذ ما كنت ارصد بيها قال أنا ما أنت صدق تلبى يا قل له خلاص هاي يوم القيامة دي لا قروش ولا شيء من حسناتي تامية، خلي الصدق دي، قال لي الله الصدق خلاه في ميز حسناتي، وأي حاجة من حسناتي شيلها له، طبعا يوم القيامة ما في قروش فالأمر كله بشنو بالحسنات. طيب سؤال مهم، شخص تاب من الذنب ولكنه ما تاب من مجالسة أهل الذنب توبته صحيحة. لانه من الذبح الذي هو من جنس ما يباشر يعني الزنا ذا زور قاعد معنا ما يعتبر زاني الا يعني شنو الا يباشر بل لو باشر دون موضع معين لا يعتبر زاني توك يعتبر عاص يعني لو لمس او قبل او كذا لا يعتبر شنو زاني يعتبر شنو عاصي فلا يقال عنه زاني لان الزنا ليتم هذا الاسم يحتاج الى شنو الى مباشر معين والخمر شنو والخبر كذلك الناس بيكبوا وبشرفوا وبعد ذلك لما تطلع في الراس بيقولوا شنو شع, شع كويس ده كله مهتم بس قاعد عائلة الناس يحاسب على جرمه في الجلوس مجالسه العصات ولكن لا يعتبر من العصات لأنه لم يباشر المعصير طيب الثكم السادس من أحكام التوبة من تاب من الذنب. هل يرجع إلى ما كان عليه من الدرجات والصالحات شخص مصلي ويعمل صالحات واذنب ذنب وتاب من الذنب هل يرجع أحسن مما كان وهل يرجع مثل ما كان طيب يقال في الإجابة على هذا السؤال على حسب حال التائب على حسب حال شنو التائب حال التائب على شنو قوة التوبة صدق الندم قوة الرجوع الى الله في حرصه في صدق توبته داء هو اللي يحدد سنو المسألة طيب فمنهم من التائبين من يكون كويس جدا زور كويس صالح يعمل ذنب ويتوب من الذنب لا يستطيع يرجع على ما كان عليه من الصالحات صفاء القلب ورقة الفؤاد وما كان عليه من الحال والخير لا يستطيع إذن هذا رجع شنو؟ أقل من شنو؟ مما كان وآخر رجع مثل ما كان وثالث رجع بذنبه أحسن من شنو؟ أحسن مما كان طيب هذا مثال عنده مثال إن قيل ضرب على ذلك أو ضرب بذلك مثال هذا المثال يقول اسمع هذا الكلام المثال يقول مسافر يسافر في طريق مش جدا، يمشي بسرعة كويس، ومرات يخف يمشي بالراحة على الأرض، لكنه ماشي بالدرج والسيجى مالك واسطة وماشي وماشي، اتفرد لجاليهه ظل جميل يا سلام بارد قال نأخذ راحة نزل ظل سمح والشجر وارف أخذ الراحة نام جالى قعدوه كتفه كتفه عديد مسكه لك كتفه خلاص. قال انا هنا سيقنته بالخلاف بعد شويه جاء ابوه ابوه ذا وقف في راسه حلاه وقال له انا اشفق بك الدرب ذا في محطه زي دي كثيره بتاعت مجيل أول عقد تجين فيها عشان تصل في سفر ذا متجين لكن مش طوالي وانا قدامك ماشي قال ذا عنده ثلاث حالات ممكن المسكر مسكواه الذي يشوف انه ال الجماعه صح صح فاشان يقوم يزيد في في سرعته وممكن يفتر يمشي بعدك على راحته يجري في قرئ وتعالف اللي محل اجيل ما عنده مانع وفي زول يمشي زي المشه الاولى ما بيزيد ولا شنو ولا جسم العدو الكتف قد الشيطان والمقيل ده محل المعاصي يا اخواننا زور البسكر ده بينتعش ينتعش لا ما في نهضةه، <تلقى ويضحك فراسبة> من 18 إلى 28، تلقاهم يطحّف رأسهم، يطحّف ساكن، كويس، أزولا من يزني، في لحظه الزنا جين، لكن الشيطان كتف، بيلجأ للذّة، لكن بعدك ما بيرتاح، هكذا المعاصي فيها للذّة، الوالد الجمّد وفجده وحذره، ذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، والرد، قال لك اسمع عنقتي ماشي قدامك. تاني تمشي بس اوعك تغير في محل زي بيه حذرك في ناس بعد ما كيروا وشارك كتفهم ويفكوا تابوا يعني الفك معناه شنو تاني ما شغيروا لأنه الضول بيعجبو خاصه مع العرق في الصيف ده يكون ماشيين وعرقانين المشي مع العرق شديد تعبان لما يجروا حاجة راح كان يقول اخ والله انا احسن يا اخي اخيرا قديرك ده وفي دول بعد ما كتفوا قال والله انا المسافه بكتفوني في هذه عشان اعوضه لا في شنو بسرعه وهذا حال التائبين بعد الذنب منهم من يعود احسن حاله واقوى سعيا واجلد سيرة يتجند في شنو في السير طيب مثال ثاني قال شخص جاي صلاه الجماعه ده المثال الثاني شخص جاي شنو الى صلاه شنو الجماعه لقيه شخص اعترضه ما لم يشتغل به ادرك الصف الاول طوال جاء ادرك فواحد يقوم يعاركه والوبيعاركوا اما هو غلبك واما انت غلبت لكن أخرت وهذا حال التائبين وحال سيرهم الى الله جل جلاله بعد ما يتوب من شنو من الذنب طيب ده, ده, ده الحكم ياته الحكم السادس من احكام التوبه الحكم السابع ايهما احسن حالا التائب بعد معصيه ام الذي لم يعص قط في ذن ما عمل معصيه ما بيعمل معاصي وفي زول العمل معصيه وتاب ايهما احسن حاله العمل ولا المعمل يا اخوان المساله اسمها مساله المفاضله دي مفاضله صعبه جدا بالمناسبه ليه لان هذا عنده مرجحات وهذا عنده شنو؟ عنده مرجحات طيب نبدا بالذي لم يعصي الذي لم يعصي بعضهم قال هو الاحسن حاله والسبب في ذلك هو الاكمل لانه هو الاطوع لله الاطوع لله واشنو هو, هو الاكمل عند الله عز وجل طيب ليه لان الطائع في زمن معصيه العاصي كان طائعا لله فقد سبق العاصي بمراحل بمعنى في زول الاثنين عمرهم عشرين سنه كويس ما ماشيين سوا يصلوا سوا وشباب مستقيمين فيون الحرب أخذ كم شهر كده حفلات وسهر وكلام فارغ ومشى الجامعات وانا سماع البنات فمشى قد له شهرين الشاب الثاني داك في الشهرين ما فارق الجامع وما مش عصى ما فاتوا بشهرين قول دا دي راجع تاني دا ما فاتوا بشهرين في الميزان الحسنات المكتوبة ما فاتوا بشهرين قول دا كتاب له سيئاته والتوبة محاله لكن ده حسنات ناس في اخواننا هذا من المفاضله وهذا من المفاضله المهمه جدا طيب الطائع كاسب رابح إخواننا زول الطائع ده كاسب رابح يعني ما عنده شنو ما عنده مضيعه العاصي حال عصيانه كان في لحظه عند الله ممقوته صح ولا ما صح قبل ما يتوب كاشنو ممقود الطائع لم, يتغر... لم يتعرض لشنو لهذا المقت لم يتعرض لمقت الله طيب ثانيا قالوا برضو من ال... الأدلة بتاعتهم على إنه الطائع افضل قالوا شنو أسعوا كلام أخواننا قالوا المعصية كمثل شرب السم المعصية زي شنو زي شراب شنو شراب السم وحال شارب السم السم المعصية والتوبة العافية زول ده زي كان شارب السم لما نتوب معناه شنو تعافى ولكن شارب السم لا يخلو من مغامرة ومخاطرة إما أن يهلكه السم كلية فيموت قلبه ولا يتوب إلى الله ابدا فيعيش حياة المستهتر المتجرع على معاصي الله المجاهد بالعصيان الذي لا يبالي وقد مات قلبه ومات ضميره ممكن يؤدي أو ممكن يؤدي ممكن يؤدي أو ممكن يؤدي, ممكن يؤدي, أو, ممكن يؤدي. ممكن يؤدي. أو ثانيا أن يتعافى ولكن ثم قد أضعف قوته يتعافى ولكن مضح الصلاة إعداد في قوته ونشاطه يكون تاب لكن ما عنده رغب في الطاعات وإما أن يرجع أقوى مما كان وهذا نادر والأغلب كما قال ابن القيم في طاعات المعاصي إما أن تهلكه المعاصي عطباً وهلاكاً كلية وإما أن تضعفه عن مباشرة الطاعات ولكنه قد تاب وأقلع ده برضو من من من أدلة القائلين بأن الأفضل يا الطائع الذي جن الذي لم يعصي طيب ثم من أدلتهم القوية جداً أدلة منه القائلين أن الطائع شنو أفضل من ادلتكم القويه قالوا المعصيه لابد ان تترك اثرا سيئا اخواننا هذا حاصل كثير من الناس انا احكي لكم قصه قد تستغربوا جدا لها القصه طويله اوردها الامام الخوارزمي في كتابه المسمى مفيد العلوم ومبيد الهموم كتاب مجلد ضخم يقع في نحو 700 صفحه اسمه مفيد العلوم بفيدة يعني ومبيد الهموم كان قريته همك ده ماله بيروح لانه بيجيك مش بيقول لي الدواجن احسن بتجيب قروش كثيره انت تقول في حاجه مش لا الامجاد اللي عم بيشغال شغل ثقيل شوف لك ثلاثه امجاه شغلي في الخط واحد في الدروشاب واحد في خط الكلاكله اللفه والتاني في في خط الشعبيه ولا الثوره ما بقول كلام زي ده لكن بجهه كويس فبيحكي بقول شنو بيقول انه من مخاطر الذنوب والمعاصي ان صاحب المعصيه يقذف في نفسه مستهويلا المعصيه بيستهونه مسهل لفعلها على قلبه ونفسه والله يا إخوة ما في حاجة بأنه سوف يتوب بعد ذلك والخطورة أن المعصية قد تمنع التوبة المعصيه تمنع شنو التوبة بيه؟ بشنو بأن يستحلي المعصية بعد ذلك فتصير جزءا من طبعه يستلذ بها وهذا أخطر درجات العصيان ضرب مثال المثال ده قال ليك الإنسان المعاصي لما يتكلمه عن المعصيه لأول مرة يتعامل مع المعصية برهبة يقول له ما أشرب خمرة اصلا في حياته تقول له خمرة يخاف جابوا له في الجزازة يا عائل قديم يا عائل يا أشرب ما في حي جوه بما واحدة بس الناس أسأل معه ما بتعمل من الحبه الحبة يا يقولون انني اقول لك انني اقول شوف الناس في لك انني كلهم لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول يا الله اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك مع مجموعة من أصحابه الإمام أحمد ماشي مع مجموعة من أصحابه في طين ماشي مع الحير واحد كراعه غتسب ده بي قتالي ما عنده مشكلة رفع جلابيه التمخش في الطين عديد الإمام أحمد قال لولا هكذا أول مرة يحاجرها فمن وقع فيها خاض زي ما يقول لك اللي تبذل شنو اللي تبذل شنو زور كام ماشي أخواننا مع الناس بالحيطة كلهم ما شب واحد جام شنو انزلت ويتمر طين هل مش مع الحيطة؟ ده يمشي مش مع الحيطة ثاني؟ بيعمل شنو بقاس الطوالي وهكذا صاحب المعصية هذه خطورة المعصية هذه خطورة المعصية نعم طيب هنا أرجو أن تركزوا معي قاعدة تربوية مهمة جدا في العصيان وعدم العصيان آه. طيب قلنا شخص اثنين واحد بيعصي والتاني شنو ما بيعصي الما كان بيعصي ده مستبيف في طاعته الم بيعصي ده عصوا وتاب ورجع إلى الله قلنا أيه ما شنو أفضل حاله طيب لحد أصل نتكلم عن تو الم عصي وقلنا أن أهم شيء قاعدة تربويه اسمع الكلام كويس ركز في الجزئيه أنا انا دارك بس اطلع من الدرس بالنقطه دي احب اقول لك حسن الذي لم يعصي. الذي في طاعة كاسب رابح ليه لان الزمن الذي كان يعصي فيه الاخر ربه هذا كان شنو طائعا الجنيد يقول كلمه شوف الكلمة دي كيف اسمع الكلمه دي اسمع الكلمه دي وركز فيها شديد لو ان صادقا عبد الله 1000 سنه زور صادق ما زور كمان يعني بيعبد العباده العاديه ثم اعرض عن الله لحظه واحده كان ما فاته في هذه اللحظه اكثر من التي في ألف التي 1000 لانه قد يفوتك شنو عشان كده اياك ان تخبل ما تقول لا انا بعصي واتوب حال العصيان بيتفودك شنو لحظة عبادة اللحظة دي قد يكون فيها من الربح والخير والمغفرة والنظر بعين الرضا ما لا يكون في شنو لو أن صادقا عبد الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته في اللحظة أكثر من التي في الألف عام فاته أكثر من التي كسب التي كسب في شنو في الألف عام العراض اللي هو المعصية يعني زول اعرض عن الله وقال كذا نمشي نشوف الحفلات دي ونجي الجامعة شوي ونجي فارغ جاء في الفترة الفارق فيها دي لو كان قاعد في الجامعة 20 سنة الفترة الفاتة دي يكون فاتة خير في الجامعة أكثر من العبدة في 20 سنة لأنه قد يكون فيها لحظه عين عين الله ونظر الله لعبده بفرو بالرضا قد تكون فاتتهم عرفتم طيب يعني ما فاته اكثر مما ناله مما ناله في الالف في شنو سنه طيب دي حجه منه حجه القائلين شنو ان الطائع شنو افضل نشوف حجه الناس القائل حجه الناس قالوا العاصي افضل اقنع منك كمان الحجه الاولى عبوديه التوبه من احب العبوديات الى الله والله يقول ان الله يحب التوابين ولا توبه الا مَعَ شْنُوْا؟ إِلَّا مع طيب تاني شنو؟ التوبة يفرح بها الله التوبة يفرح بها شنو؟ يفرح بها الله إخواننا شوف الـ الـ الـ المسألة دي وركز على شديد قال لك أحد الصالحين ابن القيم وردت كاملة في المداري قال عبد الله ستين سنة ثم عصاه مرة فكأنه دخل على قلبه أنه طالما عبد وعرف واستقام ونزل كونه عصى إذا رجع إلى الله لن يقبله الله فعصى ستين أخرى خلاصة ماذا؟ لما عمر بيقين مئة عشرين سنة بيقين معيني طريقة ذات للمعصية يعني مئة عشرين سنة أها قول دائري إذني كذن ما في طريقة كويس؟ قول داير يمشي يلعب جمار يلعب معهم وضعه إلى معظمه يلعب جمار معهم أزوده قال خلاص جنحنا لكن قال لكن الله يقبلني قال قال الله ما يقبلني يتحكروا قاعد خدت أيده جمه قاعد خلاص الجامع جمه ما قادر يمشي عليه ربنا ساب سابله وعبره وعذه عشان نرد اليه ام وشافع الشكله الأم شايلة المكشاشة وداري ورسات جثبوا كتلك بكسر رقبتك ألف قد قام جاري الأم عاينة زهجانا وغضانا قفلت الباب ودخلت الولد ده مش الحلة دي كلها ما عارف مش وين جراج علية الباب مقفول خاف خطبته الباب لأنه ما زال في ذهنه وعيد أمه بكسر رغبتك و قال قام لكن رغب جنب الباب أم المسكينة قامت تكوسه شكاله من مغربة قامت تكوسه لما اللي قدت راقي جنب الباب معفر بكت وشالته ونظفت له وقال لاته قالت لي يا ولدي أما علمت أنه لا ملجأ لك إلا إلي أنا أشفق عليك ولا تحملني بعنادك على أن أعاقبك قام الصالح وقف على حلو قال ربي عبدتك قستين وعصيتك قستين ولا ملجأ لي إلا إليك فاقبلني ويجوز أن يضرب بذلك مثل لي لأن نسلم ضرب برحمة الله على عبيده بالأم قال في سبيها هوزان امرأة تمسك بطفلها قال أتظنون هذه طار حب ولدها في النار قالوا لا قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها عرفتم فجمعها اش ايها الاحبه معناها التوبه فيها شنو فيها فرح الله عز وجل ما حصل طيب الامر الثالث في التوبه الذل اسمع كان ذاك والانكسار والخضوع والتملق وهذا روح العبوديه ففتح لم يأتي من, من الطاعات طاعات كثيرة كما ولكن اتى بالطاعات معنى هو شنو الإنسان بعد المعصية يحصل له لما نتوب يحصل له شنو نوع من أنواع شنو الانكسار والخوف الشديد وهكذا السلف عندهم مقولة اسمع المقولة دي مقولة من القواعد التربوية المهمة قال من تاه عن الطريق فلينظر إلى معصيته فانه سيرجع إلى الطريق يعني قدر مدور توزر دربك لأن الله يحصي شيء من أنواع الزوغان اذكر معاصيك وإنك تبت منها هذا سوف يرجعك شنو يرجعك إلى الله سبحانه وتعالى من تاه عن الطريق ورجع إلى ذنبه وجد الطريق من تاه عن شنو عن الطريق ورجع إلى شنو إلى ذنبه لوم نفسك لو لك فارق كذلك يقول اسمع هوي انت بالفاق داب كله الله سامحك اوه عدد مش تعمل هوي اخيانا نستكده ولا ازل هوي انت نفسك نرسل شنو اخيانا بديك امسك الدريب طوال انت امسك الدريب طيب فده معنى شنو معنى منزلة التوبة بعد المعصية تحدث شنو انكسار في شنو في القلب طيب قال شنو هنا في حديث عظيم يحوان الحديث ده ابن القيم تأمل فيه تأمل عجيب الحديث حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامه استطعمتك فلم تطعمني يقول كيف اطعمك وانت رب العالمين قال استطعمك لاحظ شوف الالفاظ نفسها دقيقه استطعمك عبدي فلان اما وانك لو اطعمته لو وجدت ذلك شنو؟ عندي. لو وجدت ذلك شنو؟ عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني يقول كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول استسقاك عبدي فلان. أما وإنك لو سقيته، لشو؟ لو وجدت ذلك عندي. عبدي استكسوتك فلم تكسني يقول كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ يقول استكساك عبدي شنو؟ فلانا أما وإنك لو كسوته لو ذلك ذلك قال مريض فلم تعدني مريض فلم شنو تعدني قال كيف تمرض وأنت رب العالمين قال مريض عبدي فلان أما وإنك لو عدته لوجدتني عنده المريض فقط اختلف عنهم في لفظ شنو لوجدتني عنده وذلك لو ذلك شنو عندي كيف يكون الله عند المريض المريض أكثر الناس قلبا لما نزل به من البلاء فلذلك هو أحرص الناس على شنو على انكسار القلب والله موجود مع المنكسر القلب والتائب أكثر الناس انكسار القلب زل بيعمل جنوب معاصر لما نجي تروح يعمل شنو حيث تلقوا ماشي جامع شو شل تديك فارقة لأنه في راسه شنو المعاصي قدر ما يتذكر في الصلاة ما له يخشى يبكي يتألم ينكسر قلبه هذا انكسار فالله مع من مع التائب أشهد المظلوم دعاؤه مستجاب لانه ما له منكسر والمسافر دعاه مستجاب ليه منكسر و. المريض دعاه مستجاب ليه لانه منكسر فيحصل للتائب كسره قلب وذل ما لا يحصل للطائع وبهذا فاقو شنو العاصي شنو الطائب طيب بعد من المفاضله اللي بتخلي العاص التائب أحسن التوبه مع المعصيه فيها فضل فضلها شنو انها تظهر كرم الله وفضله تظهر كرم الله وشنو وفضله فبعصيان العاصين وتوبته سمي كريما وعفوا وغفورا ورحيما وتوابا وغفارا وودودا وبرا وهكذا كويس ولذلك قال سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام قال له يا آدم اسمع كان كيف قال له يا آدم إنما ابتليتك بالمعصية لتدعوني فأغفر لك ويظهر جودي وفضلي عليك فهذا أيضا فيه شنو؟ فيه ظهور جود الله وفضله والسلف يقولون مقوله مهمة يقولون تدخل النار وسيئة تدخل الجنة في حسنة بالدخل شنو؟ النار وسيئة دخل شنو؟ جنة قالوا كيف؟ قال رجل فعل الحسنة فوقف عندها قال تكفيني فلم يزدها فزادته إشرا وبقرا وغرورا وتكبرا وتعاليا فدخل النار وسيئة دخلت الجنة فعلها مرة وما زالت السيئة أمام عينيه تقلقه وتزعجه وتؤنب ضميره وكلما تذكرها احترق جوفه احترق جوفه وتألم فؤاده فزاد طاعة لله فكانت السيئة دافعا لمزيد من الحسنات فالسيئة أدخلته الجنة وذات الحسن أدخلته النار رجل في بني إسرائيل يجي القزو العاصر هل ليس صح مسلم يقول يا فلان أقصر حرام ما تعصي الله ويمشي ثاني جلقاء يا فلان لأخصر يأتي ثاني لأخصر في المرة الثالثة زهد قال والله لا يغفر الله لك زور صلى الله صلى الله قيل زلد قفض الله روحيهما فلما اقبلاه عليه قال ما الذي يتألى علي بحلف علي ذا النور أشهد قد غفرت لذلك وأدخلت الجنة وأدخلت الجنة واحبطت عملك وأدخلت النار تعرف تقول الله يغفر ليه شفت كيف طيب ثم من مفاضلات التائب من المعصيه اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتبديل في قولين القول الاول قول ابن يبدل سيئاتهم حسنات في فعال وخصال في فعال وشروط خصال بمعنى يبدل كفرهم ايمانا بعد ما كان كافر بغي شنو مؤمن ويكفر زناهم عفه واحصانا وكس على ذلك ويبدل خيانتهم شنو امانه وقول التابعين كسعيد بن مسيب وقتاده اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا اي في الموازنه بين الحسنه والسيئه في الصحائف الآية عجيبه عجيبة كيف ما قال اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال أولئك يبدل الله سيئاتهم شنو؟ حسنات فقد تكون ما كان سيئا حسنات زر عمل سيئه واحده وتاب منها يمثله ومحلها تصاعد يكتب في ميزان الحسنات مية حسنات على حسب قوه شنو قوة التائب في عمل القلب. هل هو فعلا مخلص لله؟ هل هو فعلا تائب توبة؟ نعم، نصوحة توبة صادقة. وقس على شنو؟ وقس على ذلك. طيب. هكذا انتهينا من الأحكام المتعلقة بشنو في التوبة. أصلي ما تعالى أيوفق ويتقبل. وبركات الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.